وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا جنابة وجعلنا من مي يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الأكارم مع الدرس الثاني والعشرين من دروس أسماء الله الحسنى والإسم اليوم هو اسم الشكور حقيقة أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض وكفى فأنت ما عرفته لأنه لأن الإيمان بوجود الله يكاد يكون قاسما مشتركا بين كل الناس يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله حتى الذين عبدوا الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إذا إذا أقررت بوجود الله عز وجل فأنت لم ترتفع عن أي مستوى من مستويات الناس العاديين ولكن معرفة الله تقتضي أن تعرف أسماءه وما من معرفة لها علاقة وشيجة بحياتك الدنيا وبمآلك إلى الآخرة كمعرفة أسماء الله الحسنى فكلما ازددت معرفة به ازددت حبا له وازددت استقامة على أمره وازددت عملا صالحا تتقرب إليه وازدادت سعادتك في الآخرة إذا شيء خطير جدا أن تتعرف إلى الله من خلال أسمائه الحسنى اسم الشكور ثابت بالقرآن الكريم. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفي آية أخرى. هذه في فاطر وفي آية أخرى في سورة الإسراء وكان سعيهم مشكورة مشكور اسم مفعول من الشاكر؟ هو الله عز وجل وفي آية ثالثة في سورة النساء وكان الله شاكرا عليما إذا شكور وشاكر ومشكور المشكور هو العبد والله سبحانه وتعالى شاكر وشكور الآن ما تعني كلمة شكرة باللغة هي الشكور مبالغ من شكرة ودائما أسماء المبالغ إذا اقترنت بأسماء الله الحسنى فتعني إما عدد الشكر أو حجم الشكر أما حجم الشكر تعيش أنت في الدنيا لسنوات معدودات سنوات قد تزيد على الستين سنة على السبعين فيهبك الله إذا أطعته في هذه السنوات المعدودات يهبك حياة أبدية لا تنقضي وكلمة أبد هذه كلمة قد لا ننتبه إلى معناها أنا أخاطب الأخوة الرياضيين يعني من درسوا الرياضيات؟ لو أن واحدا في دمشق والأصصار بين الصفرين مليمتر والأصصار إلى حمص إلى حمى إلى حلب إلى أنقرة إلى موسكو إلى القطب الشمالي إلى المحيط الهادي إلى القطب الجنوبي إلى أفريقيا. إلى إلى حتى عادت هذه الأصفار حول الأرض إلى شمال الواحد إيه؟ هذا الرقم كم هو؟ هذا الرقم واحد في دمشق والأصفار حول الأرض لوضع لو هذا الرقم صورة لكسر عادي وفي مخرج الكسر إشارة اللانهاية هذا الرقم يساوي صفر بالرياضية صفر يعني أي رقم مهما بدا لك كبيرا إذا قيس إلى اللا نهاية فهو صفر فأنت إذا عشت في الدنيا سنوات معدودات وفي هذه السنوات المعدودات يعني أطعت الله عز وجل ونهيت نفسك عن الهوى وضلت جوارحك وحررت دخلك وتعرفت إلى الله وجرست في مجالس العلم، وتلوت القرآن، وفهمت القرآن، ودعوت إلى الله، وأنفقت من مالك ومن جاهك ومن علمك، واو، وجاء الأجل، أنت إذا قست هذه الحياة المعدودة، السنوات المعدودة إلى الحياة الأبدية، فأنت ما فعلت شيئاً، فمعنى شكور أنه يعطيك على أنه يعطيك على الشيء القليل. الشيء الكثير يعني ممكن تصور ممكن تدفع ربع ليرة سوري تشتري الحمرة على الطرفين ممكن على الطرفين الطوابق والمخازن والمستودعات ممكن والحريقة وطريق الصارحية والبحثة وحمرة بيروت وشارع بيكاديلي بلندن مثلاً وشارع كذا فرنسا بباريس ممكن بيرقى عليها يعني أنا أؤكد لكم أن كل عمل الإنسان أن كل عمل الإنسان إذا قيسه بما أعده الله له من نعيم مقيم والله أقل من هذه النسبة والله هذه الشركات الكبرى في العالم اللي سمعت عن شركة قال في عنده فائض فائض يعني هم في حيرة من توظيفه مليار دولار فائض ليس له وظيفة يوظف بها في شركات كبرى بالعالم ميزانياتها وأرباحها ميزانيات مجموعة الدول هذه الشركة تشترى بفرنك بليرا مثلا أنا أقول لكم والله ولا أبالغ أن ما أعد الله للمؤمن من نعيم مقيم نظير ما يقدمه من طاعة لله في الدنيا النسبة بين ما قدم وما سيأخذ أكبر بكثير مما أردت أن تشتري إحدى أكبر الشركات في العالم بليرة سورية أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر طيب. هذا معنى الشكور صيغة مبالغة لاسم الفاعل في عنا شاكر وفي شكور صيغة المبالغة أنه يعطي لا نهاية يعطي الأبد يعني مرة سمعت أن بعض القضاة أو القضاة في بلد معين ليس لهم رواسب معهم شكات مفتوحة أي مبلغ يريده يأخذه لو طلب مبلغ فلكي يأخذه فوراً طيب معنى الشكور إذن أنه يعطي الشيء الذي لا نهاية له الذي لا حدود له يعني لما ربنا عز وجل قال في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حقيقة هذا الكلام نقرأه كثيراً ونردده كثيراً ولكن لو وقفنا عند مدلول هذه الكلمة، كل واحد منا له دارت مشاهدات. خي أنت وين رحت؟ والله أنا رحت للبنان، ورحت للإردن، وعملت حج، ورحت لمصر، ورحت لقبرص. بس بس. في شخص بيعرف أمريكا، بيعرف اليابان، بيعرف روسيا، بيعرف أفريقيا، في شخص بيعرف جنوب شرق آسيا. في شخص راح لأستراليا في شخص راح للقمر رواد فضاء على كل دائرة المشاهدات إذا قيست بدائرة المسموعات لا شيء أنت سمعان بالمريخ بس ما رحت له وسمعان بالمشتري وسمعان بنجم القطب وسمعان بالأسكى وسمعان بالسيبريا، وسمعان بالقطب الشمالي دائرة المشاهدات إذا قيست بدائرة المجموعات لا شيء أما دائرة الخواطر قد يخطر في بالك جبل طوله من هنا إلى الشمس هذا خاطر مدام خاطر ليس له واقع قضية سهلة قد يخطر في بالك إنسان إذا وقف على الأرض اقترب من القمر طوله 300 ألف كيلومتر ممكن خاطر فلما لما النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ربه في الحديث القدسي قال أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أزن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا معنى الشكور نظير 63 سنة عشتون راح منهم عشرين إلى 18 حتى أصبحت مكلفاً يعني هذه السنوات المعدودة كل يوم خمس صلوات كل ما رأت عينك مرأة غضض البصر عنها وكلما لك مبلغ من شبهة قلت معاذ الله إن إن إنني أخاف الله رب العالمين يعني مجموعة صلوات مجموعة أيام صمتها مجموعة مواقف خفت خفت فيها من الله عز وجل استحققت هذا العطاء الكبير وربنا عز وجل قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة واحد قال لي كنت في بلد أجنبي ودعانا مدير الشركة قال لي شيء يلفت النظر دخلنا في غابة بقيت السيارة في الغابة تمشي ربع ساعة هذه الغابة محيطة بقصره الواحد لازم مية متر سبعين متر تأوى فيه الغابة مساحتها مئات كيلومترات كلها غابة صنوبر بالنصف في قصر كبير ما بتقول عنده بيت عندك بيت ولا عندي بيت هذا مو بيت هذا ملك كبير هذا لا يسمى هذا بيت هذا يسمى قصر وحوله حديقة كبيرة من غابة صنوبر فربنا عز وجل قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله ثمة ما أعد لك في الجنة ملكا كبيرة هذا معنى الشكور يعني شيء لا يقدر بثمن شيء قليل جدا قدمته نلت به شيئا كثيرا ومعنى شكور المعنى الثاني المعنى العددي يعني لا يمكن أن تقدم شيئا لله عز وجل إلا ويشكرك عليه ما دام عليه الصلاة والسلام هذا أعتقد أبو لهب أو أبو جهل مالي متأكد جاء إلى النبي في الجاهلية قبل أن قبل البعثة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طرق بابه فتحت فاطمة الزهراء كانت بنتا صغيرة قال أين أبوك؟ قالت ليس هنا فضربها يعني بلا سبب فلما علم أبو سفيان أن أبا جهل أو أبا لهب ضرب هذه الفتاة الوديعة الصغيرة لطمها على وجهها لأنها قالت أبي ليس في البيت فذهب إلى بيت النبي وأخذ فاطمة الصغيرة الزهراء وحملها على يده وتوجه إلى بيت أبي جهل وطرق الباب فتح الباب قال اضربيه كما ضربك يعني أراد أن يسأل لكرامتها وهي طفلة صغيرة لما علم النبي ذلك رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لا تنسها لأبي سفيان لا تنسها له والله عز وجل لم ينسها له مع أنه حارب النبي عشرين عاما في النهاية أسلم ولما أسلم وكان النبي كريما معه وحليما قال يا ابن أخي ما أحلمك وما أعقل وما أوصلك وما أرحمك. ورد في بعض الكتب أن أبا لهب حينما علم بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام اعتق جارية. فقال إما إن مما يخفف عنه العذاب يوم القيامة أنه اعتق هذه الجارية فرحا بميلاد النبي عليه الصلاة. كل شيء محفوظ يعني لو أنقفت نملة وكان الله شاكرا عليما بشوز أنت تخدم شخص الخدمة لا يمكن أن يشكرك عليها إلا إذا عرفها يعني أحيانا بيكون شخص مريض بتحمل هدية وبتتوجه إله مدخل ادخل البيت يأخذ منك ابنه وما بيبلغه تعود أنت منه. هل يعقل أن يشكرك هذا المريض؟ فضلت شكراً غلبت ما سيحكي له كلمة ما أدري لأنه كيف يشكر وهو لا يعلم؟ لذلك ربنا عز وجل وكان الله شاكراً عليما لأنه يعلم يعلم أي عمل مهما بدا صغيراً لو أنقذت فراشة لو أنقذت نملة لو رحلت إنساناً لو ألقيت نظرة طيبة لإنسان خائف لو لو طمأنت إنساناً، لو أطعمت إنساناً كل شيء محفوظ عند الله فكلمة الشكور إما لحجم الشكر أو لعدد مرات الشكر كلمة اسم مفعول، اسم فاعل شكور على وزن فعول إما لحجم الشكر وإما لعدد مرات الشكر الآن معنى الشكور باللغة دائماً اللغة لها أصل قال الشكر في الأصل الزيادة فلان شكير أي عياله صغار وشكير الشجر ما نبت في أصلها من القضبان الصغار وناقة شكيرة وشكرا إذا كانت ممتلئة الضرعي. وشكرة الأرض إذا كثر النبات فيها ودابة شكور إذا أظهرت من الثمن فوق ما تعطى من العلف، وكل نبت يكتفي بالماء القليل فهو شكور هذا ما ورد في كتب اللغة عن كلمة شكور الآن الشكر في حق العباد له طريقان والحقيقة ممكن أن نضيف له طريقا ثالثا شكر باللسان وشكر بالعمل أما ممكن نقول لن يكون الشكر لا باللسان ولا بالعمل إلا إذا عرفت النعمة أساس الشكر المعرفة إذا أنت تعرف ثم تشكر لا تشكر ما لم تعرف تعرف فتشكر لو اخترنا العمل يعني مثلا شخص أدم لك وظفك، قدم لك شيء سمين كنت واقع في ورطة كبيرة أنقذت منه ورأيت ابنه في الطريق يعني إذا قدمت لهذا الصغير قطعة حلوى فهذه الحلوى في الحقيقة شكر لوالده فأنت عبرت عن امتنانك من أبيه بإكرام ابنه هذا بشكل مبسط، لذلك المؤمن إذا أسدى للعباد خدمات إذا رحم العباد أكرمهم طمأنهم أطعمهم أثقاهم كساهم رحمهم حينما تجدي معروفا لمخلوق كائنا من كان لقطة لجرو صغير حينما ترى حيوانا قد مرض تأخذه إلى مستشفى بيطري أو إلى طبيب بيطري إذا أردت الحقيقة هذا هو عين الشكر لأنك تعبر عن شكرك لله عز وجل وعن امتنانك له بخدمة مخلوقاته وإذا أردت أن تعرف سر العمل الصالح في الدنيا لماذا المؤمن يعمل الأعمال الصالحة؟ ليس لها تفسير إلا أنها تعبير عن شكر العبد لله عز وجل من خلال خدمة عباده إذا نصحت زبائنك نصحتهم نصيحة صادقة فهذا شكر منك لله إذا رحمت الناس إذا عطفت عليهم إذا أنصفتهم إذا خففت من مآثيهم إذا مسحت جراحهم إذا أزلت خوفهم إذا قدمت لهم المعونة إذا فعلت أي عمل صالح هو في الحقيقة تعبير عن امتنانك لله عز وجل من خلال عباده ومألوف عند الناس بشكل واضح جدا أن تكرم الابن أن تكرم الأب من خلال إكرام الابن وكل واحد بيعرف إذا كان شخص غالي عليك مع ابنه يمكن الحد أدنى ترحب بالابن كيفك يا عمو شو اسمك أنت بأي صف وزا ما عكسك كره طبيعها، والمعف ألم تئيل، ووالإنسان فضل عليك بتناول الألم، يعني شيء طبيعي جداً، بدك شيء في قلبك اللي هو الدارج، بدك أن الإنسان اللي أكرمت، تعبر عن عن امتنانك له، بتلاقي بوشقر ابنه، تذكره، يا الله عز وجل غني عن العالمين، يطعمه ولا يطعم مستحيل تقدم هدية لالله لأ موارد إطلاع لكن ما في بو الشاك إلا عباده بو الشاك كلهم عباده حتى الكفار حتى الذين أنكروا وجوده عباده إذا أحسنت إليهم عند الله محفوظا يعني أنت مثلا طبيب إجاك مريض المريض تعرفوا أنه شخص غير مؤمن بالله ما في دين ما له علاقة من هذا عبد لله أمامك يجب أن تقدم له كل شيء كل ما في إمكانك لأنه عبد لله بس يكفي غير عبد لله حيوان حيوان يحتاج أن يأكل والله في إنا أخوان يعني يطعمون بعض الطيور بحس لذة بسعادة يشتري كليين ثلاثة شيء خاص للطيور على الأسطوح يحطهم بي اللي سبعمية تمانمية طير بيزنشوا بياكلوا كأني عم بتغذى شعور هؤلاء مخلوقات لله عز وجل والله والله عز وجل غامرك بفضله تحب أن تعبر عن شكرك لله من خلال خدمة هذه المخلوقات أطعم طائر أحياناً أطعم قطة معالجت جرو صغير في ذلك المؤمن وهو يقود مركبته يحرص حرصاً كبيراً على أن على الا يدهس بها مخلوقا بجوز لو دهس غنم يفك رأبته او صاحب الغنم بافوق تعول الطريق حقات من تلاف على هون طبعا لكن مسكين إذا كان باع كلب محد بيحاسبه تلاقي الطرقات آلاف مئات أما المؤمن بيعرف انه هالكلب لو ما له صاحب لو ما في ما في مين يدفعك مبلغ كبير ثمنه بس الله رب هو رب الله ربه، فلذلك المؤمن اولا يحرص حرصا بالغا على ألا يدهس حيوانا، وإذا وقع منه من غير قصد يبادر إلى دفع صداقة، فلعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. هذا الشكر. فالشكر بالأفعال. أن تعمل عملا صالحا مع كل مخلوق، وأنا أؤكد لكم إن أن تفهم أن تخدم المسلمين فقط، أو أن تخدم المؤمنين الأرقاء، أو أن تخدم إخوانك بس أبناء جامعة، هذه نظرة ضيقة جدا جدا جدا، ولا ترضي الله. يجب أن تخدم الخلق عامة. وما تعرس، والله حدثني أخ. يعني رجل منعم راكب سيارته الفخمة ماشي بطريق بين مدينة ومدينة لا شب راكب دراجي مقطوع هذا الجنزيل مقطوع معه هو مكانته التجارية والاجتماعية وراكب سيارته الفخمة اللي حقم عشرات الملايين وقف, وقف وصلح له الدراجة فكان هذا الأخ فكان هذا العمل سبب إسلامه وإيمانه ومن من أخلص إخوان وصلى لأنه صلح له الدراجة هذا الشكر الإسلام نظرته أممية بس هي عنده نظرة ضيقة إنه هذا مسلم هذا غير مسلم هذا مؤمن هذا من إخواننا هذا من جماعتنا هي كلها عن عناج جاهلية هذا عبد لله إذا كنت فعلا تعرف الله هؤلاء عبيده والله الذي لا إله إلا هو ما من مخلوق ترحمه آه آه البغي بغي والبغي معروفة رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته، فشكر الله لها وغفر له القصة معروفة، طبعا الحديث الشريف غير القصة بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فرأ بئرا فنزل فيها، فشرب حتى ارتوى، فلما خرج رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، قال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ به. ثم نزل البئر، فملأ خفه ماء، ثم وأمسكه بفيه ورقي البئر فسق الكلب، فشكر الله له، فغفر له. فقالوا يا رسول الله أئن لنا في البهائم لأجرًا؟ قال في كل كبِد ربة أجر. مرة بدي اشتري هيك مزرعة نحى عفور فيها سماك ما بعرفه صادوا السمكات بدي رأساني نضفه فويس. هذي بيطول ويطول وساعة بالسمك. أنا عزب مخلوق حتى يموتوا بدي يفتح البطن وهي طيبة. بيام شاهد بياحين يعني فراريج بيذبح الفروج بنزلوا بمي عم تغلي فورا في السماء فاذا وجبت جنوبها ريش الدين ضروري هذا مخلوق لك هو قدم قدم جسمه الي فوق هذا المعروف تحرقوا بالمقدان بتغلي هلا ذبحوا حطوه بالبرميل مثل عم يغلي غليان يا الله كبيره قال اذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتل وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا الشكر الحقيقة يا أخوان إذا كان عرفت الله عز وجل ورأيت فضله عليك والله أحياناً أقرأ هذه الآية وكان فضل الله عليك عظيمة والله أقرأها عشرات المرات لا أشبع منها وكان فضل الله عليك عظيم أوجدك من عدم قال أفتاح كتاب مطبوع سنة أنت قديش عمرك فرضاً عمرك ثلاثين سنة يعني الآن نحن بالتسعين ثلاثين يعني بالسبعين بالستين والله أفتاح كتاب مطبوع سنة 58 أثناء صف لحروف أنت وين كنا؟ كان لك وجود كان لك ذكر كان لك حجم كان لك جرم، كان لك أهمية، ما كنت موجود كلا، هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة، أنعم الله عليك بنعمة الوجود، أعطاك صورة وصوركم فأحسن صوركم، ألا نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ واحد يقوله ال ابن برد بشار ابن برد خيط, خيط ثوب عند خياط أعوى فلبس الثوب ضيق منه لا أصيل لا طويل يعني وضع قال له والله لأهجونك ببيت لا تعرفه مدحا أم زم فاسم هذا الخياط زيد قال خاط لي زيد قباء يعني ثوب ليت عينيه سواء خاط لي زيد قباء ليت عينيه مثل بعضهم يعني سواء فيا هذا مدح أم زم بصح مدح بصح زم ما عينتين وبالعينتين ترى البعد التالي بعين واحدة حاول تضم إبره صدق بتجي بيجي الخيط بعيد عن الإبره عشرة سنتي بظن إنه حيفوت فيها بعين واحدة بالعينتين بتلاقي البعد الثالث العينتين العملية دقيقة جدا مرتكز, مرتكز خيال العينين في انزلاق بسيط جدا هذا الانزلاق تعطيك البعد الثالث عينين شكل النبي الكريم كلما رأى وجهه في المرآة كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي نعم أعطاك صورةً أعطاك عقل، أعطاك قلب ورئتين قال لي واحد قيل لعباً بعضهمهم قلت له أنت لازم تحط صمام الأه قال لا. غسمر كل toolkit كل أسبوعين قلت له عايش ملك يقول يلي ما هو مضطر يحط صمام و assam not belial ويعمل عملية قسفرة لندن بحضل له مليون ليرة وما له مضطر يغسل تضمم كل كل أسبوعين والآلة تعطلت، ما تعطلت وما له مضطر يحمل غقطه بأيده وما له مضطر, وما له مضطر. يسجد لله ويقبل الأرض ويشكر الله عز وجل هي المسانة الكل تعملان ملام بالجزام المعدة والأمعاء القلب والرئتين الأوردة والشرايين الأعصاب الدماغ نعم إذا فقال إن العبد إذا أطاع ربه ثم إن الرب تعالى أعطاه الجزاء الأوفى كان ذلك شكرًا للعبد كيف آية الجزاء الأوفى؟ جاي آية الجزاء الأوفى ثم نعم الجزاء الأوفى يعني إليك عندي شيء ألم تأخذ كل حقك؟ هذا معنى الله شكر الآن الشكر المفسر بالثناء يعني إذا عملت عمل طيب لك الجنة أنفقت أنفقت من مالك لك جنة عرضها السماوات والأرض أنفقت من من وقتك أنفقت من خبرتك من علمك عاونت أخلصت أتقنت عملك نفعت المسلمين يعني الحد الأدنى الأدنى يكل لك بهنة تتقنها وتأخذ سعر معتدل الحد الأدنى تنفع المسلمين لكن شارق ماش محمي ستوك من اليابان خيطه أمصان أول لبسينش كلا محمي هذا بيجي تو بربع إيمة بيجي ما محي... ح الأسبوع ما حيكشفه ما حيمسك ماشي شدده أميز مخيط مرتب أخذ حقه 150 ليرة لبستين عمل هيك أمساء صار شافتين انت فأنت مؤذي واحد الشرطة أمكن أباه حطوا تضيوف أول سهرة أجل عن أعدو أم خفاس ركاد لعن أذا خفاس أشوع عتو عليه بالصغر <تصفيق> <تصفيق> شو أعدتوا عليه ترى؟ يعني إذا واحد غش المسلمين غش الناس بيكون أساء يعني نعمل في حد الأدنى تتقن عملك وتاخد سعر معتدل قدمت خدمة المسلمين صنعت شيء واحد اشترى اللي إجرابات صوف جوز ستين سبعين اشترينا على ثلاث ثلاث لفات فتحوا. شو السر الخيط براتو هذا هالشرطيط في ايطاليا بيعال جوا غزل هذا الخيط تخانك ما بيلقى فبتلاقي جربات سماكم والوان زابطه وكله بتدفعها 60 لتلبسها 350 اللي بيرش خلق الله بده الله يفرمه فرم نصان عم تضحك عليهم عم تبتز أموالهم شخص فقير معاشه محدود صمد اشترى هالبدله اول غسلت لا صار البطاني بجهة وهي بجهة وطبليت وزمة، ماذا ت الحد الأدنى أن تتقن عملك وأن تأخد سعر معتدل والحد الأعلى حدس ولا حرش، تطعم الطعام تعين الضعيف ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. وكفل شهواته عن محرمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكذل عريانا ورحم المصاب وأوى الغريب كل ذلك لي والله مرة أخر حدثني اللي واقف راكب سيارة في قصة قديمة أثناء أحداث لبنان اللي جاي من الهانه لقيت واحد بأيام البرد الشديد الشديد واحد واقف في دمر حامل طفل صغير ألفه بجاكيته، وقف في جنب امرأة. قال: هل وصلن الساعة 12 بالليل؟ طلع الطفل حرارته 41، وهذا أبوه هي أمه، وبنشدة خوف عليه، وإن جايين من لبنان أثناء أحداث لبنان، ساكنين ببيت في دمّر، وما يعرفوا حدا بالشام فقال: ركبتم بها السيارة، أخذت عند طبيب مناوي عالجهم أخذنا الدواء من صيدلية مناوي. إحنا على المستشفى ضربناه عطى إبر للطفل قال لي خلصت الساعة أربعة الصبح قال لي والله من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الرابعة قال لي بقيت يا أسبوعين يا ثلاثة مغموس بسعادة ما بنوصف شخص ملهوف غريب ابنه مريض وقفت له حملته أخدته على الطبيب عالجته والله في بدنا سعادة نحن بين إيديك السعادة بين يديك إذا أردت أن تسعد فأسعدي الآخرين. هلا كل واحد منا بزوق لذة الأخذ هو عم يقبض المصاري عم يعدون بيرتبون حسب الصور على الأرقام بدهم جذاج مثلاً بس ما في حد زق العطاء يلذي أكثر العطاء تمسح جراح أسرة شخص لهفان فان تحل له مشكلته بلا مأوى أمنت له به. بلا زوجة زوجته مريض دللته على طبيب مخلص ما غشه، ما ابتز دل له قضية بالقضاء، دللته على محامي صادق ما دوبل عليه، أخذ من خصمه وعطاه مذكرات ضعيفة حتى يعني فإذا أنت عملت هيك ما تعرف ما هي السعادة إلا إذا خدمت الناس والله مرة إذا سمعت تهجد قال يا ربي لا يحلو الليل إلا بالتهجد لك، ولا يحل النهار إلا بخدمة عبادك. يا من الإنسان بيركض مع واحد، بخدمة، بيزور مريض، بعائن فلان. لا والله لا أن أمشي مع أخ في حاجته. والله هذا الحديث لا أشفع منه. يقول عليه الصلاة والسلام يقسم والله لا أن أمشي مع أخ في حاجته. خير لي من صيام شهر. واعتكافه في مسجد هذا صيام شهر من صيام رسول الله واعتكاف شهر لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا الشكر الثاني أيها الأخوة قال أن تشني على الله يا رب أنت اللطيف أنت الرحيم أنت القوي أنت الغني أنت الرؤوف يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا غفّر الزنوب يا ستّر العيوب أنت الذي تعطي ولا تسأل تحلم ولا تعجل لسانك ينطلق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ربي الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يعني إذا أسنيت على الله هذا شكر كمان يا ربي لقد خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبؤ لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك عزاء. يعني إذا كان اللسان انطلق بذكر الله، بالثناء عليه، يا رحمن الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أعوذ بك من أن تنزل بي سخطك أو أن تحل بي غضبك لك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي الآن الشكر حكي أول فعل خدمت حيوان أنقذت حيوان خدمت إنسان أقول لكم مرة ثانية هذا اللي يقفر عمله الصالح على أسرته محدود وعلى أبناء حيه محدود وعلى أخوان جامعه وقط أخوان جامعه أما البائي يجرمهم جرم هذا من الأخوان هذا أفقه ضيق جدا وهذا تلا قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة أنا أقول لكم مؤمن من غير جامعك من غير جماعتك تراه مستقيما تراه محبا لله إن لم تحبه فلست مؤمنا لما بتعمق انتماءك بس لجماعتك أنت طائفي أنت عنصري محدود, الـ محدود الأفق يجب أن تنطلق للناس جميعا. هذا المؤمن. ولكنها دعوة عامة. تركتكم على بيضاء نقية. ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها إلا ضال. الإسلام للناس جميعا. ما في شيء يجب أن تعمل تحت ضوء الشمس. شيء مستور ما في بالإسلام. كل شيء واضح. خالق الكون وهذا كتابه. وهذا منهجه. وهذه سنة نبيه فأنا ألحق عليكم ألا يقتصر عملكم الطيب على من يلوذ بكم على إخوانكم على أبناء مسجدكم لا للناس كافة ولا تدري في أي لحظة يشرق في نفس هذا الإنسان الذي أستيت إليه الجميل هذا, هذا الإيمان لعل الله عز وجل يهدي بك وأنت لا تدري يعني مثلا أبو حنيفة له جار مغني تارك فلا شارب خمر ما ما بيرى طول الليل على العود أضعوني وأي فتن أضعوا ليوم كريهة وطعاني خلسي مرة ما سمع شيء بالبيت ما في مشكلة فقده لقاب السجن لقضية يعني يبدو قضية في كان محتسب لأنه نفس الموضوع فذهب إلى مدير السجن وشفع له مدير السجن طار عائله الإمام الأعظم عنده في المكتب فأطلق إكراما له كل من ألقي القبض عليهم في هذه الليلة هو أخذه ماشي قال له يا فتى هل أضعناك ضعناك فيه نسيناك فكان هذا المعروف سبب توبته يعني أنا بدي لكم انت شطارتك وبطولتك مو مع واحد مؤمن مؤمن مستوي خالص مثل حكاياتك مثل سوندرا بتقعد مع واحد مؤمن اخي والله شو استفيد هو لحاله متأثر هذا مستوي إذا كنت بطل بتقنع انسان تارك فلا بتقنع انسان في عنده شكوك بالله عز وجل هي البطولة الدخل على مجتمع المؤمنين عنصر جديد ليس تقعد مع مؤمن ناضج، فهيم، ورع، نقي تتحدث عن الله لك والله بكي طبعاً يبكي مستوي لأنه هذا مثل حكايتك هذا أنت لم تفعل شيء أما لو بتقعد مع واحد خمسة ساعات عدو في شكوك، عنده شبهات لا يعبأ بالعلماء، لا يعبأ بالدين وبتقنع وبتحلم عليه تعطي الأدلة القطعية يرى منك الخلق الحسن على شهر شهرين ثلاثة بيقرب من الدين بعدين بيصلي بعدين بتوب نأخدي معك على الجامعة نلتقي بالقاعد بالنجد معه هاي البطولة بطولتك مد مد تفسد الناس على شيوخها أو تسر الشيوخ على تلاميذها لا أنت مهمتك تحدث عنصر جديد في المؤمنين فريذلك البطولة على قدر المشقة مرة قلت لكم كلمة ألا رجل له دعوة إلى الله عز وجل ألا واحد لك في ابنه لمنيح مو عاوزك لمنيح ما له عاوزك أنت عاوزك واحد ردي باللغة العمياء ان إذا واحد فهيم وشاطر ومتفوق وورع وتقي ونقي وإذا أنت حكيت له عن الله أن بكيته سعمل كل ما وعنده مشاعر عنده عواطف فاضقة فلما ذكرته تأثر أما إذا كنت تقدر تعود مع البعيدين مع المنكرين مع المتشككين تعطيهم علمك وأدلتك وحجتك وتزيل عنهم كل الشبهات وتاخذ بيدهم درجة درجة مرحلة مرحلة تعطيهم تعاونهم تكرمهم حتى يحبوك حتى تنقل إنسان من الشقاء للسعادة هذا العمل الطيب نعم. هل الشكر بالسنة فالرب سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكره أنت بتحكي عن الله والناس يحبوك يتكلمون عنك في غيبتك هذا شكر الله لك إذا أحسنت العباد يحسن الله إليك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإذا كان استيت على الله عز وجل الله بقابلك بأن يحمل الناس على أن يثنوا عليك إلك سمعة طيبة سمعة عطرة أينما ذهبت وغادرت المجلس ما شاء الله رجل صادق رجل صالح رجل محسن رجل كريم رجل فهي سمعة طيبة رأس كبير جدا يعني من إكرام الله لك من أعظم إكرام الله لك أن يلقي حب الناس في قلبي حبك في قلوب الناس، أن يلقي هيبتك عند الناس، أن يحمل الناس على الثناء الحسن عليك. الآن الإمام الإمام الغزال له كلمة. قال إذا كان الذي أخذ فأثنى شكورا، فالذي أعطى وأثنى أو لا يكون شكورا. اللي أبغض الأبغض الشكرًا. تبي لي أعطاك وبعد أن أعطاك وسمع سناءك أثنى عليك أيهما أحق أن يكون شكورا أكثر الله سبحانه وتعالى الذي أخذ الذي أخذ فأثنى على الله يعد شكورا أما الذي أعطى وأثنى على هذا مرتين شكروا مرة أكرمو في عطاء مادي ومرة أثنى عليه عند الخلق لذلك ما ذكرني عبدي في نفسه وحق قال الله الله الله ذكر الله في نفسه دعاه في نفسه أثنى عليه في نفسه إلا ذكرته في ملء من ملائكته وما ذكرني عبدي في ملء من خلقي إلا ذكرته في ملء خير منهم أنت حكيت بين خمس الطلاب الله عز وجل خلت ثلاثمئة واحد أعدين وأجد سيرتك وقام واحد حكى عنك حكي شو الحكي؟ أتعطر فيك المجلس أنت ما حكيت قدام خمسة الله شكور انت أثنيت على الله قدام خمس أشخاص من عامة الناس الله عز وجل أثنى عليك أمام علية القوم ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملئين من ملائكته ولا ذكرني عبدي في ملئ من خلقي إلا ذكرته في ملئين خير منهم، أي شكور أنا عملت بعملك بالإحسان شكور ونتحدثت عن الله عز وجل بعملك بالعرفان فهو شكور الآن الشكر يتوجه لمن؟ إما إلى الخالق وإما إلى المخلوق الآن شكر الخالق مستحيل ليش؟ هذا أول موضوع قال لأن شكر النعمة مشروط بمعرفة هذه النعمة وما دامت معرفة النعمة مستحيلة فشكر مستحيل والدليل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها بعرف قريب لي طالب طب صف رابع صحت جيدة جدا على كل خد وردة أصابه فقر بالدم فقر بغذاء درجة أولى من طبيب لطبيب لطبيب لطبيب تم ستة شهور بعدين في طبيب قال له لعل الطحال في له مشكلة فأخذوا عين منه فحصوا ماذا في الطحال الطحال هو في الأصل مقبرة لكريات الدم الحمراء فصار هذا الطحال ياخذ كريه حمراء طيبة موتة حتى يحطها بالمقبرة عنده مثل مقبرة بني جديد بس ما في موتة تعالوا تلوح الطوب فن إذا نستخدما المقبرة البور فاضي كلياتها هذا الطحال عبارة عن نصوئي لحمي مهمته معمل كريات دم حمراء ومستودع للدم ومقبرة للكريات الحمراء فاختل توازنه قليلا صار يأخذ كريات حمراء حية ويدمرها ليحللها وياخذها إلى الكبد والدم، فتوفي قريباً. ما مرضه نشاط في الطحال زائد؟ بس هذا مرض. فأنت كم نعمل في عندك؟ إذا بدك تعمل أحصاء الطحال والكلي والكظر مركز التوازن مركز توازن السوائل مركز مراكز عندك بجسمك؟ إذا ما دمت ما دام يستحيل عليك أن تعرف نعمة الله كما هي إذا يستحيل أن تشكر الله حق الشكر لهذا ماذا قال النبي سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك مستحيل أي واحدة الثانية الشكر نعمة من الله فأنت تشكر على نعمة والشكر نفسه نعمة فأنت في نعم يا ربي كيف أشكرك وشكرك لا يتم إلى بنعمة منك جديدة إذا أنت مفتقر إلى أن تكون شاكرا لله عز وجل في نقطة دقيقة أن الإنسان حتى النعم رؤية النعمة نعمة رؤية النعمة نعمة الله عز وجل يعطيك مع استغنائه عنك لكنك تشكره مع افتقارك إليه وستان بين هذا وذاك وهناك أدلة كثيرة على أنه يستحيل أن تشكر الله كما ينبغي لكن ترك أخذ القليل خير من ترك الكثير مستحيل أن تشكر الله كما ينبغي لذلك قل يا رب لا أحسد نائما عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ربي ليس في قدرتي أن أشكرك كما ينبغي لكن أشكرك بقدر ما أعلم وبقدر ما أستطيع آخر شيء بالموضوع إذا كان مخلوق أسدالك نعمه لمن الشكر أسألكم لله فقط لماذا لله هذا المخلوق الذي أكرمك من خلقه من الله عز وجل من أعطاه قوة وحياة الله عز وجل من سمح له أن يخدمك الله عز وجل طيب بماذا خدمات أعطاك مثلاً طعام فمن خلق الطعام الله عز وجل أعطاك مال هذا المال قيمته بقيمة شراءه مشترياته من خلق النعام الله عز وجل طيب أعطاك طعام كيف تأكله الطعام عند الأجهزة إذا الذي خلق, خلق المنعم هو الله والذي ألهمه هو الله والذي مكنه هو الله والذي خلق النعمة التي هي موضوع عطائك هو الله والذي مكنك من أن تستفيد من هذه النعمة هو الله إذا شكر لله عز وجل ولكن هذا المخلوق مدام مخير إذا يستحق أن تشكره بعد الله عز وجل فالشكر لا تقول لفلان وفلا لله وفلان قل لله ثم لفلان هي ثم ضرورية جدا الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ثم الشكر لفلان الذي جاءتني عن طريقه لهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله لو فرضنا جاءك معروف من جماد واحد ماشي بالطريق في يعني شرفه من اسمنت وماشي تحت منه وقعت البلوكه من أخر البنايه هالشرفه هي اللي التقطت لو لها الشرفة كان صار في خبر كان فهو بدي اشكر هالشرفه الله يزيك الخير في انت بهاي المكان هاي شرفة جاه هي شرفه جاهيه هي لا تعقل إذا جاء خير من جماد أو من حيوان أو من مخلوق غير مكلف فالشكر لله فقط أما إذا جاء خير من مخلوق مكلف مخير قالت ما دخله و الله فخره منتهى الوقاحة ومنتهى الجحود إذا جاءك الخير من إنسان مكلف يجب أن تشكر الله لأنه خلقه وألهمه وسمح له ومكنه وخلق الله النعمة التي بين يديه وجعلك تنتفع بها كله الله لكن ما دام وقدم لك هذه النعمة باختياره إذا نجزي له الشكر ثانيا بعد الله عز وجل آخر موضوع لطيف موازنة بين نعمة أسداه الله إلي ونعمة أسداها زيد إليك قال أول شيء إن إنعام الأمير مكدر من وجوه أحدها أنك ربما احتجت إلى شيء ولا يعطيك إياه لأنه محتاج إلي تكون أنت مرة كنت الحج يزمني يعني لتر ماء فسألت حاج قال والله لا شكرا ما هو لازمينه فأنت قد تطلب من إنسان شيء هو بحاجة إله والله ألم ولا عم بكتفي وعطيك يا عم بكتفي يام بالمطار عم بكتبه بطاقة ما معك ألم والله عم بكتوفي. عم بكتوفي. ألم, ألم. عمك لازمني والله فأنت إذا طلبت من إنسان حاجة قد يكون هو محتاج إليها فلا تأخذها تأخذها منه أما إذا سألت الله عز وجل هاي أول فرق الأهم يمكن فلان بيعطيك بس فلان مو معك الآن أنت مسافر وهو بالشاط وما في إمكان يعطيك أما الله معك دائما هي نقطة تانية أول نقطة قد يكون الشخص يعطيك لكن شيء محتاج له قبل من نكوة النقطة الثانية أنه قد لا تستطيع أن تصل لهذا المنعم النقطة الثالثة إذا أصرت معه بقطع الناقة أسم قال عبد لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك والأمير إذا أعطى قال لك اللحمة اللي من خيري إذا واحد معلم عنده صانع فشاف اللحم اللي من خيري بمن الإنسان بمن وزعاره بدلة لبسها مع له شيء قدام الناس ادعاكها أنا تخاف صبحته يأما ما له أعد تنزحها يا يقول له خود حبريتك ما فأول نقطة أن الأمير قد لا يعطي لأنه بحاجة لهذا الشيء وقد لا تستطيع أن تصل إليه وقد إذا قصرت في خدمته حرم منك هذا العطاء وقد يمن عليك آخر شيء بالموضوع الشكور الذي إذا نول أجزل وإذا أطيع بالقليل, بالقليل قبل وهو الذي يقبل القليل ويعطي الجزيل وهو الذي يقبل اليسير من الطاعات ويعطي الكثير من الدرجات وقيل حقيقة الشكر الغيبة عن شهود النعمة بشهود المنعم لا, لا كل أوروبا وأمريكا دول البعيدة العلمانية ماذا ترى بعينيها النعمة فقط كل شيء ثمين المؤمن ماذا يرى؟ المنعم يعني ملخص الدرس كله أنك إذا استطعت أن تتجاوز النعمة إلى المنعم فأنت شكور الواحد يقرأ لك في مخفأ في أمطار ثلاثين مليمتر نزل هو في النعمة أما المؤمن يا ربي لك الحمد سمعت في مسجد بالشام ساوي صلاة الشكر صلوا صلاة الشكر على هذه الأمطار ١١ ملي مطار دمشق ولمزة ١٢ ملي أول في ملي واحد ثلاث ١١ ملي الحمد لله لولا هم كان مشكلة فهذا الشكر يا أخوان ونحن في أمثل حاجة لهذا الدرس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين